صاحبي لو شفتني عند المقام لاتحس بني من الذنب معاصوم في ح ي ا ة الناس صحوات ومنام والحضيض اللي ضميره ما ينوم م صاحبي لو شفتني عند المجام لا تحسبني من الذنب في ح ي ا ة الناس صحوات ومنام والحضيض اللي ض م ي ر ما ينوم كم تتبعنا ملذات المرام وكم تعدينا على بعض ا ل س ل و م كم توقفنا على حدود الحرام وكم تخطينا الحواجز والعقوق والعجوم. وكم تعذبنا من اسباب المنام والنفوس ا ل ل ا ئ م ة دايم تلوم والله المعبود خلق ا ل آ ن ا م حاكم والكل الله ب ح ا ك م والله المعبود خلق ا ل أ ن ا م حاكما والكل الله محاكم صاحبي لو شفتني عند المقام لاتحس ب ن ي من الذنب معصوم في ح ي ا ة الناس صحوات ومنام والحظيظة لو شفتني عند المقام لاتحس ب ن ي من الذنب معصوم ا في ح ي ا ة الناس صحواته منام والحضيض اللي ضميره ماينام لو الخالق الدايم وحده الدائم وغيره ما يدوم ينام عينه تنام ما ما ما سمعه خفى دبيب في ظلام لا ولا تخفى ه د و ر ا ت النجوم عالم سري وجهري بالتمام كاشف حتى النوايا والحلوم عالم سري وجهري نا سجن جلدي ولحمي والعظب ما يغره شي من حالي عموم ناس جن من والعظام ما حالي جلدي ولحمي يغره شي عموم صاحبي لو شفتني عند المقام لاتحس ب ن ي من الذنب معاصوم في ح ي ا ة الناس صحواته منام و ا ل ح ظ ي ظ اللي ضميره ما ينوم صاحبي لو شفتني عند المقام لاتحس ب ن ي من الذنب معصوم في ح ي ا ة الناس صحواته منام و ا ل ح ظ ي ظ اللي ضميره ما ينوم كاتب م ي ل ا د يومي ي والختام في سجل ح ا و ي كل العلوم لو شكنا له وصحنا بالكلام ما لحقنا لو رفعنا الصوت لهم أ ط ل ب ه وادعيه بسماه العظام يا عسى م س ع ي بالخير مخاتوم واساله فردوسه العالي مقام والعفو والعتق من نار السموم و ا س أ ل ه فرداسه العالي مقام والعفو والعتق من نار السموم صاحبي لو شفتني عند المقام لا تحس ب ن ي من الذنب معصوم في ح ي ا ة الناس صحواته منام و ا ل ح ظ ي ض اللي ضميره ما ينوم ح ب ي لو شفتني عند المقام لاتحس ب ن ي من الذنب معصوم ا في ح ي ا ة الناس صحوات ومنام و ا ل ح ب ي ض لي ضميره ما ينوم